كل مصر من حق لعجيبه وحياته ومحابته للمسيح ذلك لي للجواهر صديق السوء ولا برر ولا أمية التي تبع سيدنا المسيح. هو في <تصفيق> الفيون الرعي أعلمنا بالحقيقة أنه طبع للذي يتفاهم في عمر المسكين والفقير والرفق ينجي نسلمنا إبراهيم أبو صحاب أدى للحق والأكل مع الفقراء بالتضاع ناضيب أحب رعيتك وحب الأرض يبحث عن أمني جديد. غائبك جاح في ط المرض واتنندت نوزيم واخرك الشياطين سر قالنا خذ وات بسرتاك الطاهر هذا للحق أطلب من الرب عنا يا أبان القديس لم ببراء أسقف ليغفر لنا خطيانا